الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مفتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضع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 وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَبَهِبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض قراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون الله أنداذون وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتو بسورة فأتو بِسُورَةٍ من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقنوا النار التي وقودها الناس والحجارة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 وأتوا به متشافها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يطرب مثلا ما بعوطة فما فوقها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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيكم فأحيكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثُمَّ ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى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 فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْخَبِيرُ قال يا آدم أنبههم بأسمائهم فلم أنبههم بأسمائهم قَالَ ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْتُدْوِ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّ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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهقون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَإِذْ نَجِنَاكُمْ مِنَ الْأَلِفِ الرَّعُونَ يَسُومُنَكُمْ شُوَءَ الْعَذَابِ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 وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أغبعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا نطرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل مشربهم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 وفومها وعدسها وبصلها قال أتستفدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من, من الله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 فقوا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك قلولا فضل الله عليكم ورحمه فلولا فضل الله عليكم ورحمه لكنتم من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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهام وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أَمْ تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِذ فَضْنَا مِتَاقَكُمْ لَا تَسْفِخُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ قَرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْ هَاؤُلَاء أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أشارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وآتينا عيسى بن مريم البينة وأيدهن بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَ أَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبَتُمْ وَفَرِيقًا تقتلون وقالوا قلوبنا ظلف بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عندهم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 أي يكفر بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويقرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قُلْ تَلِمْتَ قُتُلُونَ أَن الله اللَّهُ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 وما يعلنان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يوذي الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أي نزل عليكم.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 حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعشوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير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 اللهم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مما منع مساجد الله أي يذكر فيه اسمه وسعى ومن أظلم مما منع مساجد الله أي يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها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 فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك في الحق بشيرا ونذيرا فلا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا إن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله مولى لَكَ من الله مولى من من من ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يطلونه حقه لا أولئك يؤمنون به وَمَيْكُونَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ ذُكُرُوا نِعْمَةَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِ رَابِيَتِيَ الْنَطَهِ رَابِيَتِي الْقَائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالْرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا بَلَدًا آمِنَ وَرَزْقُ أَهْلِهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من, مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَطْرَهُ إِلَى عَذَابٍ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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العجيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنُوَلِّنَك قِبلة تَرْبَعَها، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَفْضُ مِن رَّبِّهِمْ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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستفقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 يَزْنُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولون لمن يقتل في سبيل الله أمواك بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين.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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك آتُوا عليهم وأنتَ واب الرحمين إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والملائ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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى, فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لا آيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنذا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسراك عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعط بما لا يسمع إلا دعاء ورداء صموا بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم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 لا إله إلا به لغير الله فمن الصرا غير باقي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة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 من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن في يله من اخيه شيء فاتباعوا بالمعروف وادا وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون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 أياما معجودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه في بيت طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَكَ دَعِ إِذَا دَعَانَ قَالِ يَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَتُ هن لباس لكم وآتوم لباس لهم علما الله أنكم كنتم تختلون آفوسكم فتبا عليهم فتبا عليهم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتقو ما كتب الله لكم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 وَاتْلُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُونَهُمْ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن إن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخصرتم فما استيسر من الهديد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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت فلا رفت ولا كسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب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 ما في ظهٍ حيث أفاد الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله، فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه الجهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه بتضاء مرضات الله والله رؤوكم بالعباد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 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا موقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب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 وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عمضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 فإن ثاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مَرَّةً فَإِمْسَاءَكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحُوا بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا أَتِيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إلا أن يخاف أن لا يقي ما الله فإن خفتم أن لا يقي ما حدود الله فلا دونا عليهم في مفسدت به تلت حدود الله فلا تعتدواها وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سسحوهن بمعروف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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا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 فر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن فراض منهما وتشاور, وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فمسه ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن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 فَإِنْ خَرَجَ نَفْلَذُنَا حَالِيكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ مِّن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 قال هالعسايتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا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 ولم يؤت سعفا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطفا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 إلا من اغترف غرفة بيده فشرقوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئات كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مِمَّا يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله دو عَلَى على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فَمَن يَكْفُر بِالْقَوْلِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْأُفْقَى لَا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْلَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا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 فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مضى على قرية وهي خاوية على وروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته اللهم يتعى من ثم بعثه قال كم لبت؟ قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم لحما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 خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبقلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 إِلَّا مَنْ يُصِبْهَا وَابِنٌ فَقَلِّلُوا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه توفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه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 وما للظالمين من أنصاف إن تبدر الصدقات تنعم به وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاقا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 إلى الله ومن عاد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرمي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تغلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى أَجَلٍ مُسَمَّا فكتبوه وليت كتب بينكم ولا كاتب وَلَا ولا يابكاتب ان يكتب كما علمه الله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 فإن لن يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دلوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصق عند الله وأقوم للشهادة وأذناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم زناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يطاب وكاتبوا ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويؤلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوطة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آدم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَدْ بَنَى وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاكْفِ عَنَّا وَاكْفِنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَنَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ